وظاهره من قبله العذاب ينادونهم أَلَمْ نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركوا بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون وَيَأْمُرُونَ الناس بالبخل ومن يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط وأنزلنا الحديد فيه بَأْسٌ شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إِنَّ الله قوي عزيز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 وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها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 ياقوم الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم